الَّذِينَ احْتَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَكُونُوا آمِنًا وَهُم لاَ يُحْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا النَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ نَفذقوا ولا يعلم من للكاذبين انفس ممن الذين يعملون السيئات ان يسبقونا فاء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإنه ما الله يَا أَيُّهَا الذي أَحْسِنُوا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَرَضِينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُفْسِدِينَ وَالْمُصْلِحِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ سَيَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَلَا بِالْمَلَائِكَةِ وَلَا بِالْكُتُبِ وَلَا بِالرُّسُلِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَنْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا أَوَإِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ يَخْصُصُهُمُ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اسْتَمِعُوا تَسْمِعُوا وَالنَّحْوِ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا شديدنا ولا حملوا خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملهم أتقالهم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَعَ الْعَرْشِ فَسُبْحَانَهُ وَهُوَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَأَنْجَاهُ إِلَّا قَلِيلًا إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتطلقون إذ كاعت ان الذين تعملون من دون الله لا اله الا هو يرزقكم فبتذوقون ثم اما الى ربكم فعودوا هو يشكر له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب من مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلِمُوا وَسُولَ إِلَّا الْبَغَاءَ الْمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ خَلْقَهُ وَيُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كيف بدأ القلقة من الله شئ مشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه الرَّحْمَنِ عَلَى السَّمَاءِ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ تَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا يُضِلُّونَ لَا حِكْمَةَ لَهُمْ وَأُولَٰئِكَ كذلك ما ذاق القوم الا من قالوا ترون او حد يكون ف من الصالحين ولوطا ابقى لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما تبقكم بها من أحد من وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من كذبوا فقلت سور ورتت فاصمم في داد مذات وعاد وثمود وقد بيننا لكم ثكهم وَزَنَلَم الشَّيّ ق وَملَهُ وَذَنْ يَلَهُ الشَّيطَض َّهُ فَفضََّهُ مال الشَّبل وَكَانوا مُجْتَدُ شَرين وَقمُون وَث وَمان تابل بينات فاشتكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل من أضعنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم وَسَكْنَا بِالْأَرْضَ وَلُمْ هُمْ مَنْ أَغْرَطْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُمْ يَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل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 وَمَا النَّاسُ وَمَا يَعْقِلُ إِلَّا الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا خلق الله السماوات والأرض بالحظة إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقل الصلاة إن الصلاة تنهى وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْعُونَ وَلَا تُذَكِّرُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا الْجِنَّ يَا أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا قولوا لا اله الا الله وانه هو واحد ونحن له نسلم وكذلك انا سلمنا اليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يقرؤون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يدخر من لا إلا الكافرون وما كنت تكلو من قبل من كتاب ولا تخطموا بيمينك إذا الأركاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يدحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا Amen. Yeah. Oh. الله مفلطين له الدين فلما نجاهم إلى البرل إذا هم ليكفروا بما آزلناهم وليتردعوا فتوف يعلمون وفطفوا الناس من حولهم أفضل